ح ر م ت عليكم ا ل م ي ت ة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخلقه و ا ل م و ق و ذ ة و ا ل م ت ر د ي ة و ا ل ن ط ي ح ة وما أ ك ل السبع إ ل ا ما ذكيتم وما ذبح على النصب و أ ن تستقسموا ب ا ل أ ز ل ا م ذلكم فسق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 او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا, فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج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 اذ هم قوم أ ن يبسطوا إ ل ي ك م أ ي د ي ه م فكف أ ي د ي ه م عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أ خ ذ الله ميثاق بني إ س ر ا ئ ي ل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إ ن ي معكم لئن أ ق م ت م ا ل ص ل ا ة و آ ت ي ت م ا ل ز ك ا ة و آ م ن ت م برسلي وعزرتموهم و أ ق ر ض ت م الله قرضا حسنا ل أ ك ف ر ن عنكم سيئاتكم و ل أ د خ ل ن ك م جنات ولادخلنكم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم ق ا س ي ة يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به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 قل فمن يملك من الله شيئا إ ن أ ر ا د أ ن يهلك المسيح ابن مريم و أ م ه ومن في ا ل أ ر ض جميعا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 قالوا يا موسى إ ن ا لن ندخلها أ ب د ا ما داموا فيها فاذهب أ ن ت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون قال رب إ ن ي لا أ م ل ك إ ل ا نفسي و أ خ ي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 ف ب ا ث م ي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه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 يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله, وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 والله عزيز ي ح ك م فمن تاب من ب ع د ظ ل م ه و أ ص ل ح ف إ ن ا ل ل ه ي ت و ب ع ل ي ه الله يتوب عليه إن الله غفور ر ح ي م أ ل م ت ع ل م أن الله له م ل ك ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض يعذب ي من ش ا ء ويغفر ل م ن ي ش ا ء ا ل ل ه على كل شيء قدير يا أ ي ه ا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا, من الذين قالوا امنا ب أ ف و ا ه ه م ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آ خ ر ي ن لم ي أ ت و ك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إ ن اوتيتم هذا فخذوه و إ ن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم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 ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين و ا ل أ ن ف ب ا ل أ ن ف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وقفينا على آ ث ا ر ه م بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه واتيناه الانجيل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 و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أ ن ز ل الله ولا تتبع أ ه و ا ء ه م ولا تتبع أ ه و ا ء ه م عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم ش ر ع ة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أ م ه و ا ح د ة ولكن ليبلوكم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 وان كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية, يبغون افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون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 فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله أ ن ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا, فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول الذين آ م ن و ا أ ه ؤ ل ا ء الذين أ ق س م و ا بالله جهد أ ي م ا ن ه م إ ن ه م لمعكم حبقت أ ع م ا ل ه م ف أ ص ب ح و ا خاسرين يا ايها الذين آ م ن و ا من َ يرتد َََّْ منكم ُِْْ عن َْ دينه ِِِ فسوف ََ ي َ أ ا ت ِ الله َُّ بقوم ٍَِْ يحبهم ُُُِّْ ويحبونه َََُُِ ذ ِ ل َّ ة ه على ََ المؤمنين َُِِْْ أ َ ع ز َ ة ه على ََ الكافرين ََِِْ يجاهدون ََُُِ في ِ سبيل َِِ الله َِّ ولا ََ يخافون َََُ ل و ْ م ََ لاء َ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين آ م ن و ا والذين آ م ن و ا ا ل ذ ي ن يقيمون ا ل ص ل ا ة و ي ؤ ت و ن ا ل ز ك ا ا ة وهم ر ك ع و ن و م ن يتولى ا ل ل ه و ر س و ل ه و ا ل ذ ي ن آ م ن فإن و ا ا حزب ل ل ه هم الغالبون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 ك ل م ا جاءهم رسول بما لا تهوى أ ن ف س ه م فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم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 انظر كيف نبين لهم ا ل آ ي ا ت ثم انظر انا يؤفكون قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل, ولا أهواء ضلوا من قبل وأضلوا, كثيرا واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل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 إ ذ ا م ت ق و ا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا و أ ح س ن و ا والله يحب المحسنين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أ ي د ي ك م ورماحكم ليعلم الله ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أ ل ي م يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تقتلوا الصيد و أ ن ت م حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ ا ل ك ع ب ة أ و كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما, أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أ م ر ه عفى الله عما سلب ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد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 قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا أ و ل ي الالباب لعلكم تفلحون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها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 ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب و أ ك ث ر ه م لا يعقلون و إ ذ ا قيل لهم تعالوا إ ل ى ما أ ن ز ل الله إ ل ى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آ ب ا ء ن ا أ و ل و كان آ ب ا ء ه م لا يعلمون شيئا ولا يهتدون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 ولا نكتم ش ه ا د ة الله إ ن ا اذا لمن ا ل آ ث م ي ن ف إ ن عثر على أ ن ه م ا استحقا إ ث م ا فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم ا ل أ و ل ي ا ن فيقسمان بالله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 واذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني وتبرئ الأكمه, وتبرئ الاكمه والابرص باذني واذ تخرج الموتى باذني واذ كففت بني اسرائيل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 إ ذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أ ن ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله إ ن كنتم مؤمنين قالوا نريد أ ن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أ ن قد صدقتنا ونكون ع ل ي ه ا من الشاهدين قال عيسى ب ن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا, تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم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 ما قلت لهم إ ل ا ما أ م ر ت ن ي به أ ن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم, وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيت لي كنت أ ن ت الرقيب عليهم و أ ن ت على كل شيء شهيد